بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آيات قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقرء ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى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 قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون لهم أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواتية من فوقها ودارت فيها وقدر فيها وقدر فيها هذا أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخال فَقَالَ لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قال طائعين فقضاءن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيدن السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وتمود جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكة فإنا بما ما بكافرون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 أَنْ نَحْفَاظَ لِنُذِيقَهُمْ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابِ الْآخِرَةِ أَخْذَا وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَقْبَلَتْهُمْ صَاعِقَةُ عَذَابٍ فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جماؤها شهد عليهم سمعهم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 الخاسرين فإن يصبروا فالنار متوا لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناها أفزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من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 فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَائِهِمْ إِنَّ النَّارَ لَوْطًا هَذَا الْخُلْدُ جَزَاءٌ جَزَاءٌ ما كانوا بآياتنا يجحدون، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الهدى أو ضلنا من الجن والإنس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون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 ولا تستوي الحسنة ولا السيئة يدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم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 أنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند رَبِّكَ يسبحون له بالليل والنهار، يسبحون له بالليل والنهار، وهم لا يسأمون، ومن آياته.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 أفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْمَن يَأْتِيهِ آمِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْمِثْقَالِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِي الْبَاطِلُ مِن بين يديه ولا من خلفه، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إن ربك له مغفرة ودو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرن وهو عليهم عماء وَلَا مَذَائِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ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 كما منا من شيء وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن الشر فيأوس قنو ولئن أذقناه رحمة منا من دار برا أمسته لا يقول إن هذا لي لا يقول إن هذا لي وماذا أضل الساعة قائمة ولأرجع إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي لِي عِنْدَ ذُلِّ الْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُضِيقَنَّ عَلَيْهِمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا مَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْبَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو